Oh, uh -huh. ساعة يا لها الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراها لها كمر السحاب تراها لها كمر السحاب تراح لها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ. الناس يوم من الناس يوما إذ ما لها من الناس يوما إذ ما لها تحدث أخبارها ربها ربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَطْفَىٰ لَهَا يُقِيمُ ٱلْكَوْنَ وَأَطْفَىٰ لَهَا يُقِيمُ ٱلْكَوْنَ وَأَطْفَىٰ لَهَا وَأَطْفَىٰ تَرَى ٱلنَّفْسُ مَا عَمِلَتْ مُحْضَرًا وَلَوْ ذَرَّةٌ كَانَ مثل يحاسبها ملك قادر، فإما عليها وإما لها، فإما عليها وإما لها، فإما عليها وإما لها. ثقال فما حيلتي إذا كنت في البحث حما لها ترى الناس سكرا بلا خمرة ولكن ترى العين ما لها نسيت المعادى فيا ويلها قتَل النَّفْس آم الجبال على سرعت کمر السحاب ترا حالها کمر السحاب ترا حالها السحاب